تحليل الدم تحليل الدم لو أن صائما اضطر أن تأخذ منه عينة لتحليل الدم أو اضطر إلى استعمال حقن من الحقن فهل هذا يفسد الصوم؟ لا بل هذا من الأمور المباحة ولا حرج عليه أن تأخذ منه عينة لتحليل الدم ولا حرج عليه أن يستخدم الفقن والحقيقة العلماء يفصلون في مسألة الحقن إذا كانت للتغذية أو لغير التغذية وفي خلاف كبير بين أهل العلم وعجبت لشيخنا ابن عثمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة حين رجح أن الإبر حتى ولو كانت مغذية لا تفطر واستدل استدلالا عجيبا من أعجب الاستدلالات قال بأنه حتى لو أن هذه المحليل المغذية علقت للصائم وتغذى عليها صحيح وقامت مقام الطعام والشراب لأنها تقويه تقيمه قال ومع ذلك يبقى الإنسان متعلقا بشهوة الأكل والشرب يعني مستحيل أن يعيش إنسان على هذا التعال ما عاوز يأكل عاوز يشرب عاوز يستمتع بلذة الطعام ولذة الشراب وذلك رجح شيخنا رحمه الله تعالى أن حتى هذه الإبر لا تفطر ومن العلم قلت تفطر لأنه تقوم مقام الأكل والشرب، لأنه تقوم مقام الأكل والشرب، وأنا أرجح قول شيخنا رحمه الله تعالى وأميل إليه، وإن كنت أرى أن الإنسان لو وصل إلى هذه المرحلة من مراحل المرض واضطر إلى أن يستخدم المحاليم، دل هذا على أن حالته ربما يعني يصعب معه الصيام، ففي هذه الحالة له أن يفطر وعليه القضاء ولا إثم عليه ولا حرج.